أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الذين لا يدينون مع الله. إلى جن أخرى ولا يكنتون نفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا للحق ولا يذنب وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدأ الذين إذا ذو ربنا أبلنا من اولا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِيكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفِرْ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 سکان اللَّهُ أَعْنَى قُوَّةَ لقانبن كان بفرس ين جيم ام بما كانه فِذَ ذِكْرَ لَائِن وَهَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مِّنْ ذَٰلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ له الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ move on ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب أونا فقولا،, فقولا